أَحَسِبَ الْإِنْسَانُ أَنْ نُجَمِّعَ عِظَامَهُ أَحَسِبَ الْإِنْسَانُ أَنْ نُجَمِّعَ عِظَامَهُ بَلَى الْقَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلَى الْقَادِرِينَ امامه بل يريد الانسان ليرى امامه يسال ايان يوم القيامه يسال ايان يوم القيامه فاذا برق البصر فاذا برق البصر وخسف القمر وخسف القمر وَجوم الشس القم وَ الشس القم يقول الإسانَ يومائذ أين المفر يقول ال يومائذ أين المف كل لا وظر كل و إ بّك يومائذٍ المتف ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على ولو القام عاذيره ولو ألقى لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فإذاَا قَلَ النهُ فَتَّبِعَقُولآان فَإذاَا قَأَّهُ فََّبعَق آان ثمَّ إِ عَلَن بَيانَ أَّ عَلَن بَانَ كََّ وتذرون الاخره وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناضره وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره الى ربها ووجوه يومئذ باسره تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التُّرَاقِي كَلَّا إِذَا وظن انه الفراق بل انه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم المساق الى يوم لا صدق ولا صلى لا صدق ولا صلى ولكن, ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمقا أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يترك سدا أيحسب أَلَمْ يَكُنْ طُفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى أَلَمْ يَكُنْ طُفَةً مِّن, من مَّنِيٍّ أُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى أُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فجلَ مِنْهُ الزوْجَين الذَّكَ وَوأُسَج من الزووج الذكَ وَُسَ ألَي سَذلكَ بقاضِر النلَأَ يحه المَوْتَ ألَ